إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فمحونا, فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا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 ونخرج له يوم القيامة كتابي القاهم شورا إقرأ كتابك إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه